بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كثرتم إن عذابي لشديد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 والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم فردوا ايديهم في افواههم وقالوا اننا كفرنا بما ارسلتم به واننا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 فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكََنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهَا دَاهِنٌ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 وَقَا الشَّيطانُ لََّا قضِيَ الأأَمْرُ إِ اللهَّهَا وَعددَكُمْ وَعْدَ الْ الحَِّ وَعََدتُكُم فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كانَانَ لِيَ عَلَكُم مِن سُ وَمَا كانَانَ لِيَ عَلَيكُم مِن سُلْطانٍ إِللاا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَسْتَجَبَتُم ل فَلتَلُمُون وَلُمُ أَن فُسَكُمْ فَل تَلُمُونِي وَلُمُ أَنْ فُسَكُمْ مَا أَنَ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَ إِي إني كفرت بما أشرقتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ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 وَقَد مَكَرُوا مَكْرَهُم وَعِدَ اللهَّهِ مَكْرُهُم وَإِن كَانَ مَكْرهُم للتَزُول مِنههُ الجِبالَ فَلَا تحْسَبًا إ اللهَّه مُخْلِفَ وَعدْدِهِ رُسُلَ إِ اللهَّه عزيِيزذُتِ قَ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين فِي الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سَرَابِ لَهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ نَأْمٌ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحساب هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ